قل أُوحي إلي أن مُسلم نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا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 فَلَنَّ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رمقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشمبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع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 وَأَن ظَنَنَّا أَن لَّن نَّعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نَّعجِزَهُ وَرَبًّا وَأَن لَّمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَن مِن ومن المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم وَأَنَّهُ اسْتَطْعَمَ عَنَ الطَّرِيقِ فَأَشْبَعَهُ ۖ وَأَنا لَهُ بِذِي الْعَرْشِ حَافِظٌ وَأَن تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بي أحدا قل إنما لا أملك لكم ضرا قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغم من الله ونسالات. وما يعص الله ورسوله فإن لهونا رجلاً فإن لهونا رجلاً مخالدين فيها أبداً حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعفناصرون وأقل عدداً قل إن أددين قريبٌ قل إن أدرى أقرب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ابتضاء أينما يَسْلُكُ لكم من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم بِمَا بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا